بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لا لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون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 وإنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرتكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا أهل يوم عيد المسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إن لظالون بل نحن محرومون. قال أوصلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا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 فَإِنَّكَ كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْنِقُونَكَ بِأَظْلَافِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ